الحمد لله والسلام على عزاده الذين اصطها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فقد سمعنا خيرا كثيرا وان صدورنا بما سمعنا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فاجز الله خيرا الشيطين الفاضلين على ما ذكرنا به ووعظا وأرشدا ووجها وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم أن نكون ممن قال الله فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن هنالك الذين هداهم الله وقبل أن أبدأ نصيحة المختصرة إن شاء الله تعالى، أذكر نفسي وأشواني بهذه الآية العظيمة التي فيها حث على العمل بما نعلم من العلم قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا أيها جفوة الكرام سمعتم ما ذكر من الكلام على المنكرات والفتن حاصلة في أرساط المسلمين وأن الواجب على المسلم أن يكون غيرا على ذي الله وأن يسعى في تغيير المنكرات بالطرق الشرعية والوسائل النبوية وفي هذه العجالة القصيرة نذكر نبذة من وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمن عند حصول الفتن عند حصول الفتن أوصان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصايا نبوية وتوجيهات إسلامية تنفعنا إن أخذنا وعملنا بها وأنتم تعلمون أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم بالحرص على أمته فقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأوه الرحيم ومن خرصه صلى الله عليه وعليه وسلم أنه دلنا على كل خير يعود علينا النفع منه وحذرنا وأنذرنا كل شر يعود علينا الضرم فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له فالوصايا من هذه الوصايا الوصية الأولى أن تعامل المسلمين في حار الفتن بما تحب أن يعاملوك به وأن تحافظ على إيمانك وتثبت على دين الله فقد روى الإمام مسلم الحديث عبد الله بن عمر العاص المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلموا لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهدكة ثم تنكش ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فتن يرطق بعضها معضا أينس ينسي الآخر منها الأول منها قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فالتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يرتأ إليه ومن بايع إمامه فاحقه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربه جنق الآخر هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد لنا في أيام الفتم الأمر الثاني اعتزال الفتم. حسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اعتزال الفتم وعلى عدم قبولها وعلى تجنبها وحرض تحريضا شديدا على البعد عن دعاتها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث سديفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودة فأيما انكرها لم هذه الفتنة لم يشرب قلبه هذه الفتن نكت فيه نقطة بيضاء وأيما قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصف لا تضلو فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي قلبه منكوس لا يصل إليه الحب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أشرب حب الهوى ومنع قلبه الحب بسبب الهوى الذي في قلبي وتقبله للفتن وعدم بعدي عنها وفي الصيحين عن حذيفة رضي الله عنه قالاً قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى عن الخير وأسأله عن الشر مخافة نذركين فقلت يا رسول الله لقد, لقد كان الناس في جاهلية وشر فجاء الله بالإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفي دخن قلت وما دخن قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر قال قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك ما تأمرني إن أدركني ذلك هذه الأيام أيام فتن إن أدرك هذه أدركت مثل هذه الفتن وجاءت من يدعوك إلى الولوج فيها فماذا تصرح قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال قلت يا رسول الله فإن لم يكون لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرف كلها ولو أن تعض على أطل شجرة حتى يأتي أمر الله عنه على ذلك فالسلامة سلامة الدين لا يعذرها شيء إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن هكذا يكرر النبي صلى الله عليه وعلى وعلا ولمن ابتلي فصبر خواها كما في سنة الإمام أبدا وابن حد المقدار رضي الله عنه وأيضا حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الاستشراف للفتن وفا أن لها فقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن وأنتم تعلمون أنه لا ينطط عن الهوى عليه الصلاة والسلام وأن هذه من علامات نبوة ما يجري المسلمين من الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من استشرف لها فاستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به فاعتزل الفتن اعتزل ذعاتها واحذر أن تكون تابعا لعواطفك وهواك وتترك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإن الله عز وجل أخبر عن من أم أعرض عن هذه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه متبع لهواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يستبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين واحذر من اتباع أهل الهوى. ومن غفل قلبه عن أدلة الكتاب والسنة في الفتن فحكمه وهو عاطفته كما يقول أهل العلم العواطف في الفتن عواصف تعصه الإنسان وتؤدي إلى الشر وإلى الفتنة في البالدين دي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول محذرا لهذه الأمة من خطر الفتن التي تدلهم بها ويحذر المسلمين وينصحهم ويعظهم بدعاء الله عز وجل أن يجنبهم إياها قال لأصحابه وهم جلوس تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لخطورة الفتن على المسلمين لخطورة الفتن على دين الإسلام فإذا حصلت الفتن في بلاد المسلمين قل الأم وضيقة على الناس أسباب الرد وقطعت السبل تهلك الأعراف وسبيكة الدماء وغير ذلك من المبهسد العظيم وإذا كان المسلم في نعمة عظيمة فلا يكفر هذه النعمة ولا يقع في البطر والأشر فتسلب عنه أو تتحول هذه النعمة فلقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى لي وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع طاقتك وهو مسلم عائل بن عمر قد تزول عنك النعمة بالكلية وقد تتحول من غنى إلى فقر من أمن إلى خوف من رغب عيش إلى جوع وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون لقد كان لسبعين دين أسكنهم آية على يمين وشمال كلوا من رزق ربك ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين تحولت عنهم النعم إلى غيرهم ذواتي أكل خمط وأس وشيء من سكر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة هذه من النعم تواصل القرى واتصال الأمن في انتقالك في, انتقالك في معيشتك من بلد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى وأن تمر في أمن وعافية والسلام وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير تسير فيها ليالي وأيام الآمنين فماذا صنعوا بعد ذلك فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا ما أعجبهم ذلك باعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس في مجال ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآياته لكل صبار شكور هذه عبر هذه عضاك لمن أراد العضا والعبرة والنظر في, في عواقب الأمور فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقلة المكذبين وأيضا من الوصايا النبوية إذا ابتلي المسلمون من الفتن التي تحصر عليهم من الجور والظلم من السلاطين لم يترك النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم هاملا في مثل هذه الأمور فقد أخبر عن جور وظلم يحصل لهذه الأمة من سلاطينها وأمرائها ومع هذا كله بين لهذه الأمة العلاج أرشدهم إلى الدواء أرشدهم إلى سبل السلامة والنجاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكون عليكم أمرا سيكون عليكم أمرا يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقهم ويمنعونكم حقكم أو ما هو لكم قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك قال أجل الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أطلقه العبد أو أبغا أطلقه الحق أو أو وهكذا العبد وقال عليه الصلاة والسلام حفاظا على هذه الأمة وعلى وشدة صفها وكلمتها كما في صحيح عن أبي عباس من نا له من أمير شيئا يكره فيصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ثم تميت ما مخاطر عظيمة كل هذا إذا كانت الأمة سيكون إنكار المنكرات شر عليها ويؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الأضرار المضاعفة عليها يلزم الأمة أن يكون على صبر وعلى دعاء والتجاء إلى الله عز وجل ولقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم هدم الكعبة وبناها على قواعد إسماعيل الكعبة بناها بنتها قريح وقصرت لهم النفقة لم يجدوا نفقة كاملة ليبنوها على القواعد التي أسسها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فقصرت لهم النفقة فتركوا جزءا من البيت وبنوه بما تيسر لهم من المال فلما فتح الله مسكة وصار الدار اسلام وصار لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكلمة فيها ترك هدمها وبنائها على هذه القواعد مراعاة للمصلحة وخشية حصول مسبة في قلوب الناس الذين اسلموا حديثا فقال لعائشة يا عائشة لولا ان قومك في حديث عهد بكفر لانقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد اسماعيل ولكنه ترك ذلك ذرءا للمفاسد الذي تحصل مع, مع أن هذه مصرحة المتحققة فتركه ذرءا للمفتدة فليكن المؤمن متمصرا ولا يكن ممن قال الله عز وجل فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبعه وهو كان أمره فرطا لا يستسلم للدليل لا يستثلم لا يستسلم لشرع الله كن بدين الله الهدي النبوي هو العلاج في أيام الفتن تمسك بهدي الله تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من يعيش منكم فستيرى اختلافاً ما هو الحل فعليكم بسنتي بهدي بطريقتي التي أنا عليها وأصحابي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى لي وسلم وهذه نصيحة مكتصرة يولاكم جميعا أسأل الله عز وجل بني وترمي أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول وينتبع الحمد لله رب العالمين وبرك الله